ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله من فتياتكم المؤمنات فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كنا كتابيات وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأجاز نكاح الأمة الكافرة وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله رحمه الله أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين قال ابن عبد البر وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فهو شدود لا يعد خلافا ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس قال مقيده وعفى الله عنه الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم جواز وطئ الأمة بملك اليمين وإن كانت عابده وثن أو مجوسيه لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة أوثان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطعهن بالملك لكفرهن ولو كان حراما لبينه بل قال صلى الله عليه وسلم لا توطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ولم يقل حتى يسلم ولو كان ذلك شرطا لقال وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلم قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما نصه ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن اسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديث عهد بالإسلام ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد فإنهن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن وهذا مذهب طاوس وغيره وقواه صاحب المغني ورجح أدلته وبالله التوفيق انتهى كلامه من القيم رحمه الله بلفظه وهو واضح جدا قوله تعالى فإذا أحسن فإن تين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لم يبين هنا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الإماء ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد مئة بقوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيعلم منه أن على الأمة الزانية خمسين جلدة ويلحق بها العبد الزاني فيجلد خمسين فعموم الزانية مخصوص بنص قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق فعلم أنه سبب تشطير الجلد فأجليا في العبد لا تصادفه بالرق الذي هو مناط وتشطير الجلب. وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بالإلغاء الفارق يسمى قياسا والخلاف في كونه قياسا معروف في الأصول أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر فلم يدخل في المراد بالآية تنبيه قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحسننا أن المراد به تزوج وذلك هو معناه على كلتا القراءتين قراءته بالبناء للفاعل والمفعول خلافا لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن بفتح الحمزة والصاد مبنيا للفاعل أسلم وأن معنى أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول زوجنا وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فإذا أحصن الآية أن الأمة التي لم تتزوج لا أحد عليها إذا زنت لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج وسعيد بن جبيد وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي في رواية فقالوا لا حد على مملوكة حتى تتزوج والجواب عن هذا والله أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة وإضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكورة في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الامه التي لم تحصن ليست كذلك فقط فيحتمل أنها تجلد ويحتمل أنها لا تجلد ويحتمل أنها أكثر من ذلك أو أقل أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك لا فرق بينها وبين المحصنة والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهاني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمتي إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة او الرابعة وحمل الجلد في الحديث على التعذيب غير ظاهر لا سيما وفي بعض الروايات التصريح بالحد فمفهوم هذه الآية هو بعينه الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب فيه بالأمر بالجلد في هذا الحديث المتفق عليه والظاهر أن السائل ما سأله إلا لأنه أشكل عليه مفهوم هذه الآية فالحديث نص في محل النزاع ولو كان جلد غير المحصنة أكثر أو أقل من جلد المحصنة لبينه صلى الله عليه وسلم وبهذا نعلم أن الأقوال المخالفة لهذا لا يعول عليها كقول ابن عباس ومن المتقدم آنفة وكالقول بأن غير المحصنة تجلد مئة وهو المشهور عند داود بن علي الظاهري ولا يخفى بعده وكالقول بأن أمة المحصنة ترجم وغير محصنة تجلد خمسين وهو قول أبي ثور ولا يخفى شدة بعده والعلم عند الله تعالى قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوز أو لا ولكنه بين في موضع آخر أن النشوز أيضا قد يحصل من الرجال وهو قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا الآية وأصل النشوز في اللغة الارتفاع فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها الآية لم يبين في هذه الآية الكريمة أقل ما تضاعف به الحسنة ولا أكثر ولكنه بين في موضع آخر أن أقل ما تضاعف به عشر أمثالها وهو قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وبيّن في موضع آخر أن المضاعفة ربما بلغت سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله وهو قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية كما تقدم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته